ألا إنهم هم المفسدون بس وصايين هم بيها كهشيارية كخديت عال بدتم والبيجة الهندية كأون أون ية مفسد يدرس ليش أون حدود يدخل تعالى درباص نمفسد أون أو خدان إيمان أو البيجناون فصارت عارضينك ولكن لا يشعرون بس أون نظان أو تواصل إفساد كان عشوانة أو إصلاح یه خودکن لگل نفسی خود کن آشوانه او یه